برزان خوشويستان، قِيشينا درزي فان زهمين لشرح كتابي الواجبات المتحتمات. لدرس رابردو لقل باسي بن بعنواني التوحيد ثلاثة أنواع. توحيد يكتب برزي خوي بروذجار سجورة كلا السند والسنة والجراوة. لدرس كاني رابردو باتيرو تسلي باسي التوحيد والربوبية ماكرد كودمان افرادي تعالى تعالي كاني وباس توحيد الوهيت مانكرد ما واتا افرادي خوي تعالى بافعالي عباد امر بيارمتي خوي تعالى اتشنسر جوري سيم لجولا كاني توحيد اوش في اوتيل توحيد اسماء وصفات حزا كم توزي بدي قدما ام جولا توحيدا توحيد اسماء وصفات خلال جزور بيا انتي خلز توشي هلا منتي لبروي فرقي ضالة كمالة تأويلات تحريفات وتعطيلات هي هندي خلق فيه ومبتلابه توجه هلابو تيدا دفرمه مستا مستاء خوي في برودياري بيه الثالث وتجوري السيم لجوركان التوحيد توحيد الذات والاسماء والصفات قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى وللله الأسماء الحسنا فدعو بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما مصار أحمد إخواني بفرمي جورس أمر جوركان التوحيد توحيد أسماء وصفاته فرمي توحيد الذات والأسماء والصفات سيشدي باسكيل فرمي توحيد ذات، واتته خواب تاك بناسيت لذاتي مباركتي، بتاكي دابني بتاكي بزانيت، تسويني خوي تاك كتنهاية، لأسماء الخوي فروز غير بتاك بناسيت، للصفات كراني بناسي، أو ناو كخوي عز وجل إثباتك رب خوي، هر لا يقبل خوي لا خوي دوشدة و هجمة خلوق إلى مخلوقات كراني أو ناوصفاتناي خوي تعالى نيا، تعالى بشد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 وكسيه نبات و بلا انتهاء او اخر يدوس نجمعه و كل الطهابات و لشرحه سوناي برهاريات و رحمته و لياخذ رب العالمين فز كسيه كوكو اونيا كوفي اونيا شبي اونيا ظهير على و نظير اونيا شكي هنا تفرمي حيطه على فرميتي و لله الاسماء و الحسنى فدعوه بها حيطه وذكار نبي جوانه هنا وكان فهم جوانا اي واجبونا وانه اخوة تعالى ببارنوها بيك ان بوصيله لبيني خوتان اخوة يا قهار يا غفار يا رحمن يا رحيم بيك ان بوصيل الله هم ان بوصيل هم دعاي مسألة هم دعاي عبادت وذر الذين يلحدون في أسمائه اما تهديدا وازبعن الله وانه لا ينقرين اواني كا كان اخوة تعالى الى وتم واتم معنا في بقري للاحظة أو للادان أو يكمل أكال الحق الحق لا أدلنا أيها الله أو تهديده لأنه روازن يبن بابرون أو المستحق عقوبة أيها الله سيجزون ما كانوا يعملون أبيل المستقبل دا لدى هاتو جزاء جزاور بقرن لسر أو عمل أخرابك يا أنكرد إلحاد أن أيها الله الله الله الله نذكر باشر ما مصائده لسورة الشورة دفرميه أخوائي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هججل الأخوائي تعالى ناتيت لا جل أو شخاير رب العالمين ليردوس صفات خوي بس كا خوايكي بيسارو خوايكي بيناية. جبريزان أم سنوشا جوانم المصا محمد كري عبد الوهاب رحمة خوايبيه. ايه بشهولتي إن شاء الله ببقطير شرح بكين بقول أسماء وصفات يبقين. وطبعا جورس سيم لجواركاني توحيد وكتاب رصي توحيد ذات مقدسة الله عز وجل بتأكي بناسي بتأكي بزانيت. شو جذاتي بروادكار لهج يوجد ذاتك ناجد ذاتي الله لهج يوجد ذاتك ناجد بها ماشي وناو كاني صفات برزكاني لناو صفتي بندكاي ناجد أبي وقنعت قنعته أو ستوبيت موحد لأسماء وصفات كخوات بتاك ناسي لذاتي لأسماء إلى صفاتي بتاك الدانة بتاك فرستد أو تم موحيد بلو باريوة أما قصفاتي خوية عز وجل بدب كان ياخذ ناويك للمخلوقات وكوالنا ناوي وليل يبني بل يقول لك وعايا أو بيب المشرك تنقش الأزماء والصفات ويأهل السنة جماعة أخوة تعالى أبماك لو كسانيك لو طائفة مصوريب إثباتنا وكان إخوة الصفات إخوة بو الله عز وجل بو شوازي كلا قرآن وسنة هاتوا بشوازي كلا يغمي بخوة أرودكار كالشيابي لقال عظمة جلال جمال كمال إخوة أرودكار إثباتي بكي ببيه تمثيل والتنزيه بكي ببيه تعطيل إمرأي خواهي تعالى كوميري ناوي هي كوميري الصفات برزي هي إثباتي أكين توقي لقرآن وسنة هاتو وهاء إثباتي أكين باورمان بيتي إمان بيتي بالصفات ناوي بشركان ومخلوقات كان حاشا وكلا وخواي رب العالمين تنزيه لكي كونكي خواهي منزه لهم نقصك تعطيلشناكين نرى المادام خواي خرب العالمين برن خوي تعالى ألي من رحمهم وترأب هي وترأبهم غضبهم هي بري مادام بشر ترأب يرحم هي نبي خواه صفاته بيت نخير إيمان تنزيه خواه كن لصفات نقص وعيب فلا أوصبة أنا بخوي تعالى كخواه ثابت كده شان أنا بخوي لا خوي ده وش ده بواش وازيك خوي ده زمان شنوني كيف يتجي منهج مذهب إله سنو جماعل لباب أسماء الصفات أويه جوب يطالب علم إيمان بينيت باورد وابد بهابونا وكاني خواه فرودغار وبهم الصفات كاني كالقرآن سنة الدهات بابيأوي تحريفي بكي تحريف وتقوري ما نكي ما نكي نقوري نري استوى وتاستولى يد وتقدرت الرحمة إيرادة الإنعام أو تأويلة تحريف نبيع ولا تعطيل نكو عاطلكي برنخر أوصفة لأخوات العالانية وتكييف تكييفنا كي شونديدي و جاري كي تمثيلنا كي بصفتي مخلوقاتك ان بل يؤمنون واتاهل السنه جماعه ايمانا هي بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اهل السنه جماعه باور انواع عقيدين ويا خويبر وردgar هيتشكي لو ناتشت لقل اوشا اثباتك لولا ايه كخويكي سميع بسر بصير بنايا نفي أو صفاتنا لكن لخوي فرض قال كخوي بخوي داريك كدوه خوي عزوجل لقرآنك أي إثباتي صفاتي كدوه صفاتي جلال بخوي بياقمرجي وصفي كدوه كخوي تعالى أم صفاتني هي تنابي أو صفاتني خوي تعالى نفي بكي أي بكي بناوي تنزيه بلي من تنزيه خوآكم بوي أو صفاتنا لخوي تعالى دائر من بناء قلب خوي تعالى يعني بناوي تأويل أهل السنو جمعة ولا يحرفون الكلمه عن او أو كلمة كلاجيه خوداندراوا بو ما نا بو واتا نيجور المعناتي بجورن بناء تفسير بريبوتيتو استوى على العرش أكيد استولى على العرش استوى واتا على وارتفع أو ان استولى استوى داعي لي كرت بو لكي كي قلنا من تفسيرك كم تفسيره تفسير بو استوى غلطة شو سلف أصحابه كان أو تفسيرنا كده أهل التعطيل أهلي <تشفيق> تشبيه خواتنا علما وأسماء وصفات بابك زور قرص جرنا أجل لا سر مذهب أهل سنوج روي توشي باطل أبي أبي يك لو كسانك لا في رقظ على قلندراون أهل سنوج معود من الحاد ناك لنا وكان يخوي تعالى ولو آتاني كباس أسماء وصفاتكن ولا أحد يثانيك وأسماء وصفات بزك الحاد ناك معناكين ناقورا باورن بيتي وكو حقيقتي خوي شن هاتوا بابيه تأويل بابيه تعطيب بابيه تشبيه خواي رب العالمين لقرآن في روزكي جمعي كردوكو كردو لبيني نفي مجمل لقل إثباتي مفصل كاكاتي خواي فرودكار لقرآن في روزكي يام في يغنبر ما صلى الله عليه وسلم لسنتكاني باسي صفاتي خواي تعالى خواي فرودكار جمعي كردوكو لبيني نفي مجمل لقى إثبات مفصل، نفي مجمل أخوتي ليس كمثله شيء أو نفي مجملة هي أخوان عجت صفات إنسانها نقصت هي صفات إنسان لا يقبل خوي هي صفات نوعاً لخوات عال نجت أو بيودريا نفي مجمل إثبات مفصل إثبات أو نحو صفاتنا بكي كواب تفصيلات خير رب العالمين رحميها تورده بيت غضبها برز بيجب سر العرش، كات، أوانه هميش صفاتي خواي علن بس وهو سميع البصير. نفي مجمل ليس كمثل شيء إثبات مفصل وهو سميع البصير. هرقي باس كر. يا خزا فرمه خوا دبي بي بي. نفي بكل الأخوان صفاتك. كعيبة، كنقصة. إيه مأو ما نفي أكيم؟ نقص صفة خوابه خوي داري كردوه، بخوي بادك ردوه، إثباتي كردوه، تبلي من نفيه كم بناوي تنزيه. نخير. أبي أو صفتان الله خوات دور خيتوا، نفي بك كخوات على خوي نفي كردوا أفرم إما صفاتي منين؟ وقو برخي خوات على ند هي، شريك هي، فناغري بخوا. يان سينا هي، يان نومي سينا، مقدماتي خوا. إنسان بيشوف بخوية، خوا أفرم لا تأخذ هو ولا نوم. أخوة تعالى نستخو نم قدمات خوئباتها ندشخويت إذن الله أخوة نفي أكين أخوة تعالى نامريت نفي أكين أخوة تعالى ما عندنا بيت نفي أكين هل صفتي كهاتب نقص عيب لا أخوي أخوة بك تعالى نقص أخوة ناوشيتوه كما لا تنزيه تعالى بتنزيه أو صفاتنا الصفات السلبين صفات نقص أو أولاً أخوة تعدل كروا أو ساتوتكي شوية الأسماء شو أو صفات أخوش هبستان أو صفاتنا أو صفاتنا كواء القرآن باسك رأي والسنو باسك رأي والسنو الصفاتي أخوة فردقال بتفصيلها تنمش إثباتكين بتفصيله أكو علمي أخوة أخوة تعالى عالمة ونحن نحن عالمة إذا أهل تعطيل أولين خوات على ناوي علماء ببيصفه علم، بناقري بأخوة. يعني هندي كان شش صفات يعني حوصفه بقول يا رجال كن، هي. ناوي علماء بيعلم بو تجي ما دام هنا علمه بيت، بناقري بأخوة. يعني على ناوي قديلا بقدرات. إما الخوات على صفة علمي هي ناوي هي ناوي صفاتي السمع ناوي سميع ابي سير ناي بصيره وابينيه اخوي تعالى صدقات قران كلامي اخوي تعالى تورات وانجيل كذاب زي بموسى وعيسى وقتي خوي كلامي اخوات رودغر بو اخوي تعالى صفاتي دسته هي أي اي ادم بو اي ابليس بو شو ذنوب ابو ادم خلقم خلقهم ببدستكانم اجي قرانا افرمي اي نوح بكى والريل اللي ملك اشتكت باعيننا اللي بيشتawi إيه ما خوّيت على تشاوي هي خوّيت على العرش خوّيت على برد الروج قيامة الديت يجي دياب وفصل قضاء بو ذكاني على ذا بزيبو أسماء الدنيا أحد صحيح سردي على الصفات خو شو الله يحب التوابين يحب التوابين ويحب المتطهرين خوّيت على تو بكاراني خو على تورابي خوّيت على الصفات خاضبي هي أفهمي السياق سياق ولا يعن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 بامانه و سفady ليس فادي نجد سيما اذا باتكين باموكا سيبري فلان مخلوقات ذاتيا هي عربيه فلانكا ذات ذات ذاتي, إن إن إن أرين أرين ذاتي هي و موجودة هي و هي و ذات هي و ذاتي ذات و ذاتي هي و ذاتي هي و ذاتي هي و ذاتي هي و ذاتي هي و ذاتي هي و ذاتي هي و ذاتي هي هي و ذاتي ذاتي بهما شبابي الصفات اخواني واخواننا وشده لخص صفات اخوات على ناتجد بلا امي مال الحمد لله كيفيتك نازنين تشون برينت شون شوني صفاتي اخاك شلون نازنين باول من بي دي معناني اخويه تزبان عربيتونا توها اما كيفيت بلا اخوات على قرتوها خير العالمين خبري في داوين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 كيف مجهولة إيمة؟ بليش نبي بليش شون, شون كيف مجهولة؟ بلا معنقي؟ أشلاء يوكو إمام مالك رحمة خوالي بإمام داره جا كبراك لما زيسي دانشتو برسالي كاتوجوره ودي إمام مالك خوا فرمي الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ شون؟ شوناتين بداريكا إمام مالك صر داقدر دوايلي عرقك كرت كي كيف معلومية؟ فرمي الاستواء معلوم، استواء لغة عربي معلومة، شو قران القرآن بعربية ده عربي هم عربي تيجى، استواء يعني شيء، والكيف مجهول لائمة، شون نمبيني وا، كبرم أو هاي، بعند بو أري استواء إيمان بديلا القرآن وسره إثبات كراوة استواء، بس كيف اثبات كراهى، يوم ييجي كم؟ والسؤال عنه بدع. أو إكي بدعى أو برساليته كبدعية، السلفيني أنا، قلت شو إن زاني على قلب أعنزاني لم كان أعني الصفاد بس كيف كيفية أن نبرز لأنني أعني كيفية أن نقوم بالتأكيد حتى يحدث لك الكابرة لكي أعني مبتدعي بكاندل وباء ما لنجح للمجلسانا شوف الله وكاتوه توجد مع فرمونا فرمو فرمو كما جاءت بريك انو كوي هاتوها اي اما شي ما ناگينيد اما قصدي او كي بريكن اما منا كي ابوها كي كي كيفيه تكي بريك كيف ديانيه اما معنفي ابي امرار هاتوا زانين ولكن اجل فهم القران السنه الديني هو ان يكون اهل التفكير معنى اهل التفكير هو اهل التفكير هو اهل التفكير هو اهل التفكير هو اهل التفكير هو اهل التفكير كما جاءت التفكير هو كي كي اهل كيف هو اهل التفكير هو داينگوی ایمن نازنین صفاتی خواه یعنی چی معنای چی با چی هات؟ هنده یا نگوی تو خوفه که هر قصیده ناکن آخر برام استوار، هر نازم یعنی چی؟ هر نازم استوار یعنی چی؟ نازم قصیل معلومه بلکه نزونه عربی. معلومه رحمت غضب تو معلومه انتقام معلومه محبت معلوم صفاتی خواه. ایمن نازنم یا خود قصیل ناکم یا امیر روها معنایش یه مکولونیتی. بنادری بخواه، امیرش مخالفه ای است نزونه معنی إن <سؤال> جاء أبي سن ما مصايك الأهل الصنوج معاً يعني علم الجواز كان الأهل الصنوج معاً كاتي إثباتي لكن أقول ما مصانة مجسماً أقول على رحمي هي صفات الرحمي بو خادست هي بو على يصعد وينزل بو بو خويت أبي صفاتي محبتيه بيه طربي وغضبيه جسم بو كسب ايه ما ريحوا الى قرانه فرمي ام الصفات من اي ما باور من يدي كيف يدي نازنين نشمن وجود جسمه او بهتان يدي كان اهل السنه جمعا وين ودوا بل ابو السلف صالحا من رحمتي اخواني بكالم سلف سلف نفرك نبوه غريبك نبوه عصرك نبوه سيصه صال اوسد زيرينا انك في اغلى خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اوسيصه صاله الصحابة والتابعين التابعين التابعين تي موجودون دين ذر أشكاله علم ذر واسعه أوان بيان ترى السلفي صالح إمام إيه نبوية الذين لديهم كائن لو كاتا دين نقص تيانبوه شبه أن لا إسلام نبوه وإساقه حال ديانه صدام فرقه هي هر كي دين فاق وكاتا بكره بصر توابا كذا غلط ناكين إن جبيان شو صالح إثبات صفات بوشيوازي الشواذ كلا يقبل بخوات على وكل القرآن والسنة أدواء تفويض كيفية كذا كن بنا أخوة نجمعنا كي تبغند شو نتجي نازنين تيبرنا أما معنى أشكرها عين معنا ديار كلام معنا ديار استوى معنا ديار نزول معنا ديار يجي يوم القيامة ديار أونا ديار أو معنى كذي إثبات كذي باور أما معنى تفويض كيفية تفويضك تفويض كينغ خو شويسان فرق جوازيه هي لن يوان كسيك خوي وازوجل جسمه وكوباكي جسمه كان لقا كسك بريح واسفاتي صفته لقا ثابت جيك جيك جيك جيك جيك جيك جيك جيك فرق جوازيه لبين كسيك جيك جيك جيك جيك جيك جيك جيك جيك جيك جيك جيك والين جيك كسيك هي لا يقب أخوي بابيت شونيتي مجاري كرن اهل حق والله امدون افقه يعني وفرق جوازيه يعني لا بين يقبلها نازان معنى رحمه يعني شيء نازان معنى غضب يعني شيء نازان معنى محبه يعني شيء لاهل تفيض لا قبل كس يقبل الرحمه معنيين معلومه استواء معني معلومه لاهل حق اهل باطل ال الرحمه نازم يعني شيء غضب نازم يعني شيء محبه نظم يعني يجي معناه كي دي ارنيه اما اهلي تفيضوا ايا مفوضه اهلي بحق ارين استوى معناه معلومه كلام معناه معلومه يد معناه معلومه وفرق جوازيه الى بين بر بريال المراد بها ان اراده النعمه وكو طائفين ما تريد كان واشعلك كان ارين رحمه النعمه نبي خاصه رحمتي بها كان دا سرد سرت رحمة رحمتك يدي يد وتقدرت حموي تاويلك فرق لبين أم معطلانا، لجلكسج السنني، لسلم ثابي سلفية، براء الصفات يد، صفات استواء، صفات غضب، صفات محبة ثابتة لقرآن سند، لسر حقيقة يليق بجلاله سبحانه وتعالى إثباته جب خالد على بب كفية، فرق إن جل جزورة، نبي تقربك إياه، خلاص بختي، أدر سما، إما بقول هالسنود جماعة خوالي مقبول كات، باور من واي إيمان من هي، كخواي فردجار، كومارك ناوي جوان هي. ومر الصفات برز لا يقو شيئا بجلال خوي بعظمة خوي هل خوي ده نناو نصفات نذات للصفات مخلوقات ناوي مخلوقات ذات مخلوقات ناشد إثبات تقييم بوش وازيك القرآن سند هادوا لازح حقيقي ببيه تأويل جورين معنعي بابي فك خصني ببيه معنى جورين ببيه تشبيه وتمثيل بيني أكو فلان كسواء أكو أو لا إيمانية ببيه جسم بين جسم فلان جسم لا إيمانية ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان من اجل ان يكون من اجل ان يكون هناك افضل من من من من لا قران السنه يقول لك ان تتعلم ان الله يقول لك ان إلى ربها لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله في وياه ان الله يقول تعالى ان الله يقول لك ان الله دي لك ان الله يقول الله عليه وسلم بخاري إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدري لا تضامون في رؤيته لا دعاء أي إمان دعاء إيو أخوات فردقال أبنى شون مانجي شارد شوارد لا أسمانا لا تضامون في رؤيته واتتوشي مشقة نابن لبنين إخوة ازدحامني هرية كالشهر خير خير خير خير ببيعو من شقة نتوش بلام أهلي تعطيل إخوات تعالى نابن لبن ليت توقيت دار ببن ليت دار لجهتك محارب جهت تعالى امهم قص فلسفيتكن هو بوتي نصوصنا بن اما ان تسميل نصوصنا تسليمي نصوصنا ملكتي اعتقادن والقران وسنتنا بكيف خوين تحريفات تعالى شبهين من المخلوقات ان جبناوي في اكن اوتي كنتنا بلا قيمه وقول بالغقساكن اريم في قمر الين خويت على ابيني وكمي شارد ام تشبيه الرؤيه برؤيه ينتج به مريبه مرئي تشبيه بينين ببينين ينتج به بنراو بنراو او التشبيه الرؤيه برؤيتها تشبيه بينين كدكاد ننتج بي بي بي بي بي بي بي بي حتى نلا برزين، نلا نزميل، نلا راسة، نلا شبا، نلا ناول، نلا باطلا هني كأنما نية، هو كفرة، بناقي بخوا، كأنما كفرة، يبان إخويا تعالى على العرش استوى حوت آيات بوله بظل القرآن هتوه، ديان حديثي في غمرة إخويا وسلم، هامو أي مبرز كان تا شافعي إمام محمد إمام أوزاعي سفاني ثوري قش جماعة فرموا، تو معقوله بتاعتنا شاع زبيتوه دوي أهل إلحاد كويت ديان كذا كي كسيجي معطلة كويت أو احتمال عذر كويت بتوش عذر وبعورش منويا نو كان يخوي فرزكار توقيفين لسر بالقرعة وساوا مجال عقلي ناوي بخوا دابنيت يعني ناوي لخوا النقص فيه بري والله أم ناوي شهويسته بخوا بيريخوا ناوي صانع بناخوا ناوي وسط كريمة بخوا نو كان يخوا صفات يخوا توقيف لسر بالجع نبود هاي الناوي صفة الصفة الجع يخوا زيادة فيه نبود فلا على فرميه ولا تقم ما ليس لك به علم دوايشتي انكوي سينك هيك علم بينيه تويجي علمك النيه كلا القران سنة الا اونبيه كف ابو جي باسكيوا يعني بيقمر رني كوسو سلام الي شنو جمع فرمون صفات اخو رب العالمين اكربد بش صفات ذات صفات فعل صفات ذات او صفاتنا كبردوام دوام بخويتعالى وان لا اخو جانبنوا بيوسن من وكو علم رحم سمع بصر وجه يد أمانة الصفات ذات الى قيبة مشيئة تونية أمانة صفاتي فعلي صفة فيوستن بمشيئتي أخوها وكو استواء نزول الرضا والغضب أمانة صفاتي إلى قيبة فيوستي هي بمشيئه أخوها تعالى يتكلم الله سبحانه بما شاء إذا شاء كيف شاء وأنا علما في المنصف القرآن ككلام أخوها أتواني بلي صفاتي ذاته وصفاتي فعلي شاء هذا صفاتي ذاته ازلا وابدا خايت على صفاتي كلامي بواه ولان صفاتي فعلي شتونكي يتكلم مما شاء اذا شاء كيف شاء او عقيد السنو جماعيه خوارب العالمين لسال أو عقيديه بما جني لسال عقيديه للسنو جماعيه بما بينت فناقل ما خايت على لا تاويل لا تعطيل لا تشبيه لا تعريف لا سنو جماعه اثبات ايمان اثباتي ان هي بناء صفاتي خا بابي أويكوات جزمي دي بودياريكي بابي أويكوات تحريفيكي دعكم الأخوي قومي مهربان دبر وجوانا كان وصفا دبر زغني ولا كان به خدا يعفو منكِ إصلاح حال منكِ زياده لدلك الشاراز زي منكِ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما امروا